وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعَلُ فِي الْأَرْضِ خَالِي قَالُوا أَتَجَاعَلُ فِيهَا مَن يُبْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي 122. أعلم ما لا تعلمون آدَمَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 111. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 112. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال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 122. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين